أَلِفْ لَا مِّنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وَيَهْدِي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين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 وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئني باسماء هؤلاء، فقال بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.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 يا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأأذ الزكاة واركعوا مع الركعين.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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على صعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها, وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ان الذين امنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من امن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أَخَذْنَا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لأن لكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين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 وإذ قال موسى لقومه إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 قال إنه يقول إنها بقره لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ناشية مسلمة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجهم ما كنتم تكتمون فقل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 وَإِنَّ منها لما يشطط فيخرج منه الماء وَإِنَّ منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أفتصمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ذمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقول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 وَإِذْ أَخَذْنَ ميثاق بني إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَبِالْقُرْبَى وَبِالْقُرْبَى وَالْيَسَانَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةً وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَةً الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميتاقكم لا تسككون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 قل فلم تقتلون اللَّهِ الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الحجل من بعده وأنتم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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لنا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكار واجبر اللوميكال فإن الله عدو الظل للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاردين به من أَحَدٍ إِلَّا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عَلِمُوا من اشتراه ما له في الْآخِرَةِ من خلاقه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 فلهؤأذوا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست على شيء وهم يدلون الكتاب.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 وَإِذْ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأسمهن قال إِنِّي جاهلك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيسي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من بِاللَّهِ بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فوماتعه قليلا ثم عصوه الى عذاب النار وبئس المصير وئذ يرسه ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَئِنَّا مَنَاسِكَنَا وَسَبِّع عَلَيْنَا إِنَّكَ كُنْتَ التَّوَّابَ الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدين فلا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا مسلمون فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فَإِنَّ أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنُوا به بِهِ اهتدوا تَدَوَّ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ رَهْوُ عَابِدٌ قل أَسُحَجُونَ في الله وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَيَسْمَاعِيلَ وَيَسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هودا أَوْ نَصَارَى قل تُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شهداء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ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 ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصغا والمروه من شعائر الله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 وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء ونداء صم بكم عميهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من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 فما أَصْبَرَهُمْ على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واسلم المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصَّلَاةَ الصلاة الزَّكَاةَ الزكاة والموفون بعهدهم عَاهَدُوا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 ومن كان مريضا أَوْ على سفر فعدة من أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الْعِدَّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان فليستجيبوا لي لِي وَلْيُؤْمِنُوا به لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نسائكم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 ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتحقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم لتأكلوا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 وأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه مِنْ من أَوْ صدقة أو أَوْ أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع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 أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا هضلا من ربكم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 الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرب والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخيته العزة بالإذن فحسبه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 واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به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 فاعتزلوا النشاء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا لا يقينا حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يطيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وما أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من الكتاب وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ واتقوا الله واعلموا وَٱعْلَمُواْ أَنَّ الله بكل بِكُلِّ عليم عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن فَبَلَغْنَ فلا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ ينكحن يَنكِحْنَ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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أَشْهُرٍ وعشرا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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا عروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجاله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 وَيَنْطَلِقُ سُمُوهُنَّ مِنْ قبل أَنْ تَمْشُونَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن نَذِيرًا وَقَدْ فَرَضْتُمْ فرضتم النَّفَرِي وَسَوْفَ يعفون مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كبيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله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 قال الذين يظنون أنهم مناقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا رجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت أَقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوس وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسادت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها على اي كبالحق واننا كلام المرسلين تلك الرسل ضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم بينات وايدناه بروح القدس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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من العي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى ولانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم من أنفسهم كمثل جنة بربوة كما في جنة برضوة أصابها وابل فآسأك كلها ضيع فإن لم يصبها وابل فاطل والله بما تعمنون بصير. ايا ود احدكم من تكون له جنة من نخيل واهناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكب وله درر تضعفا فاصابها انصار فيه نار فاحترقت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 ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أهوا خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون وربا في الأرض يحسبهم الجاهل أبنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أذيم إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أَجْرُهُمْ عند ربهم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم